وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلًا نُّصِبَ وَأَنتَ تَسْتَقْسِمُونَ بِالْأَذْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ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 فمن اضطر في مخبصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم O, pelletjes, wat je hebt geleerd van de gevangen, weet je wat je hebt geleerd? Weet je wat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 والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن إذا آتيتموهن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 إلى الصلاة فاغسجوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى alle zweren, of van jullie is die de vrouwen heeft فيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وَأَيْدِيكُمْ منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميفاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله ان الله عليم بذات الصدور يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرم منكم شنائا قوم على الا تعدلوا إِعْدِلُوهُ وَأَقْرَبُوا لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا الله إِنَّ اللَّهَ خبير بِمَا تَعْمَلُونَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ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 إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُقُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّنِ الْمُؤْمِنُونَ يا اهله الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فتره من الرسل يبين لكم على فتره من الرسل ان تقولوا ما جاء انا من بشير ولا نذير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 Waja, de cum, u En ook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 قال رجلان من الذين يخافون من الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى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 watloo alijim nabah bnee adam bilhak idqarba qurbanatukubbla min ahdima walam yutqabbl min alaqratukubbla min ahdima walam قال لا قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت الي الى يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك انني اخاف الله رب العالمين انني اريد ان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 Min a jil daalik ila annahu manqatla nafsan bi gair nafsan ou fasad fil ardh fak جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون انما جزاء we <Sess> en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 Wallah, hoe maakt het? Wallah, hoe maakt het? En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 بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوهم ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا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 وَحَذِّرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أن يصيبهم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ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 ومن يتولهم منكم فَإِنَّهُ منهم إِنَّ الله لا يهدي القوم الظالمين فَتَرَى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أَن تصيبنا دائرة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 ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عديم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون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 وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنطمون مننا فاسقون. قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله بل لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر كانوا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به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 إلى يوم القيامة، كلما أقدونا ر للحرب أطفئه الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. We EN het over de kerk. We hebben het over de hum ربهم لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمم مقتصرة وكثير منهم ساء ما يعملون ربك لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا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 waarvan geen god is, maar één God, en als hij niet zal komen, wat ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله رسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون Bulletta, boodun, amindun, illa, ibella, jemlikule, kumbalra, sami, walla, lib. Bulletta, egel, ki, tabi, egel, tabi, walla, egel, walla, walla,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 ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سقط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما نزل إليهم أتخذوهم ما اتخذوهم أولياء، ولكن كثير منهم فاسقون. لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ولا تجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا اننا نصارى ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون واذا سمعوا ما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 ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فَأَثَابَهُمُ الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الْأَنْهَارُ خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين Wallah dina kefaru niet de boobie eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو فيه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 والأنصاف والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفرحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة Fahal-aan-tum-ta-huur, waal-tij-u-la-ha, wahzahu fahal aan ta al bela ru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 أفى الله عنها والله غفور حليم قد قَوْمٌ قوم من قبلكم ثم بِهَا بها كافرين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 نزل الله الى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا او كان اباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم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 اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان ذو عدل منكم أو اخران من غيركم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت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 fain uthir 'ala annahum asthqa'ifman fa'akhran yakuman mukamahumaa fa'akhran yakuman mukamahumaa min al-lazin asthqa'alihim al فيقسمان بالله بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمْ وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وجهها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 وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جئتهم بالبينات فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذْ أُحِيتُ إِلَى الحواريين أَن آمِنُوا بي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا واشهد بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ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 السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم en ik Waar is Allah die er is, die er is, die er is, want als ik وَرَبَّكُمْ وَكُلّنّتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَ كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ